قبل لحظه قبل تنهي فصول ا ل ح ك ا ي ة ل ح ظ ة قبل ي ش ر ق عليهم مفارقه ل ح ظ ة ابجمع خافقي ح ن ت ا ي ا لحظه ارتب كلمتي في ثناياك لحظه بجاوب خاطري يا ظ ن ا ي ا وانثر جوابي شوك وازيدها ش و ك وشلي بقى يومك رسمت ا ل ن ه ا ي ة وشلي بقى غير اذكرك واذكر اخطاك ت ن ه ي فصول ا ل ح ك ا ي ة ل ح ظ ة قبل يشرق ع ل ي ه ا مفارقه ل ح ظ ة ابجمع خافقي ح ا ل تايب ل ح ظ ة أ ر ت ب كلمتي في ثناياك ل ح ظ ة أ ر ت ب كلمتي في ثناياك شفني بقايا من الوله يا شقايا شفني ارتسمت بخاطرك في حنايا حتى ا ل أ م ا ك ن تنثر الدمع غايه يوم ارتحلت وغير الوقت ما ا ن ش ا لحظات لفت ا قبل تقتل منايا واحفظ ب ق ي ا ا د م يا خ ا ف ي ن س ى أ ب د ا فصول ا ل ن ه ا ي ة ابم لعيني شوق واعيش ذ ك ر ا